لَكُمْ تَسْأَلُونَ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَذَّرُ الْقُرْآنُ بِدَلَكُمْ عَنَّا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ قَدْ سَأَلَنَا أُوْلُوَ النَّبِيِّ مِنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَالْحَوْلَانِ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 يا أيها الذين آمنوا عليكم أن كتكم لا يضركم من ظل إذا هذيتم إلى الله نرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون